آمين والكتاب المبين ان انزلناه في ليله مباركه اننا كنا منذرين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 بِسْمِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الأولين بلهم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخال مبين يوش الناس يوش الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وطالوا معلم مجنون ونشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون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 فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسرب عبادي ليلا إنكم متبعون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 ذاتنا الاولى وما نحن بمن شريين فاتوا بآبائنا ان كنتم صادقين ا هم خير ام قوم تتبعوا والذين من قبلهم Ahlekna hum, inna hum kanu mujrimin. Wma khalaqna al-samaat arz wa ma biinahum ala gibin. huma illa Faslimiqatuhum ajma'in Yawma la yu'mi maulan An maulan Shai'an Wala hum yun Illa maan Illa شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كظل الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم صب فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنت به المتقين في مقام أمين إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. كذلك وزوجناه بحور نعين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى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 موسيقى <تصفيق>